تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خنق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 يَقْصِفَ بَكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ أَمْ أَمِنْتُمْ في فِي السَّمَايِ أَيُضِّنَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيبُ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ بِهِ قبلهم فكيف كان لكي؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافاته ويقبض ما يمسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هذه هو جند لكم ينصركم من دون الرحمنين الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قَلِيلًا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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ومن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 وكم غورا فمن يأتيكم بما ان معي